الحب علي الكرار ما تمس النار الحب علي الكرار الحب علي الكرار ما تمس النار اضع لي آية جوهر الأسرار اضع لي جنة من لهيب النار لا يعاد لا, لا تغل محتار هذا أبو الحسنيا هذا حام الجار هذا تاج الدين هذا أبو الحسنيا هذا تاج الدين هذا أبو الحسنيا من تضكى بنيتك يا حضار الوادي من تضق قدنيتك يا حضار الوادي هو هو هو هو المرتبض جمه رضع الفطره من حليب ام يوم بو الحسني ينحاضرك همي روحي نادرها الحب على قلمي روحي مصهورة حب روحي مصهورة حب يبقى حيدر غايتي أول وتالي يبقى حيدر غايتي أول وتالي يا غالي ضبيتك لا تنوم من روح لا تعادينا لا يا لا حبينا ويد ما يدور حب علو بينا للابد يبقى هو والينا عسرتنا الدم ورد غضبان حب علي من ضالي حب علي هون الالم واحنا من ضالي يبقى ابو الحسن ينتاج فوق الراس والجهب هو والكراب الناس درعل وجوهر حيدر والماس حب علي فطري ما الى مقياس دم حب حيدر ساقي الكوثر دمحه بحدار ساقي الكوثر وبقى الهجاع علي هذا من وادي وبقى الهجاع علي وهذا من وادي حق علي الكرار مات من سنار حق علي الكرار مات هو هو والد للذي وطت ثنا لي احنا بايعنا البايع جبريل للذي اسمه زاهد الفنجيل جوهر العصمه ومصدر التاويل للذي الدنيا تصيح به تخيل هذا ابو الحسن هذا نهر العين هذا ابو الحسن هذا نمر العين هو يوم القارعة هو آماني هو يوم القارعة هو آماني الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي اداء اردود الحسيني علي عبد الصاحب كلمات الشاعر الحسيني حسين علي العبودي